قوله رحمه الله تعالى يقول القاعي قوله قلت و عنه أحمد هذا قول العراقي قلت و عنه أحمد وذلك في قوله مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت و عنه أحمد أي أولى ذلك وأقواه ما رواه الإمام الشافعي وإذا ما جاء من رواية الإمام أحمد فهذا يعطيه ويكسبه قوة قال ينازع فيه أيضا بمثل ما تقدم في حق الشافعي سواء فيسلم أن أحمد أجل الروات عن الشافعي وأثبت في حد ذاته لكن غير أثبت من في حديث الشافعي باعتبار زيادته عليه في طول الممارسة كالربيع مثلا فالربيع ممن لازم الشافعية واخذ عنه وكان كظله ففي بعض الأحيان تجد أن الراوي وإن كان متقدما في الإتقان وفي كذلك الإمامة وفي الجلالة على سبيل العموم، لكن قد تجد أن غيره قد يكون أثبت وأقوى منه، أثبت وأقوى منه في خصوص شيخ معين. أنت ترى أن سفيان الثوري وكذلك شعبة. من الأئمة المتقنين الحفاظ ولكن عندما عارضهما أو خالفهما إسرائيل ابن يونس في روايته عن جده أبي إسحاق في حديث لا نكاح إلا بولي والذي رواه البخاري رحمه الله فقد رواه سفيان الثوري وشعبة رواياه عن أبي إسحاق موقوفا ورواه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق مرفوعا قدم العلماء رواية إسرائيل والتقديم هنا هي أنهم عدوا الحديث مرفوعا وهي زيادة ثقة لماذا قالوا هو كان كعصى جده أي من طول ملازمته لجده ومعرفته بحديث جده صار فائقا وصار مقدما على غيره فكذلك لما ننظر في حديث الربيع عن الشافعي أحمد اجل من الشافع من من الربيع وأتقن وأعلم ووصل إلى درجة الإمامة وصارك كذلك من الائمه الحفاظ المتقنين الذين صارت لهم السيادة والمكان ولكن قدم قدم عليه الربيع لطول ملازمته لطول ملازمته فمن هنا نأخذ فائدة ألا وهي أن طول الملازمة يكتسب بها الإنسان فقها وعلمًا وقد تنقص ذاكرة يقل حفظه ليس سريعا في الفهم ولكن يجبر هذا النقص ويجبر هذا العجز طول الملازمة وهذا يؤدي إلى بركة يؤدي إلى بركة ولذلك تجد أن الشافعية وأن غير من العلماء ذكروا في قول اخي لن تنال العلم إلا ستة ذكر من ذلك ها طول الزمان وصحبة الأستاذ طول الزمان في العلم يكتسب به الإنسان المهارة والمعرفة لا سيما في علم الحديث لا سيما في علم الحديث نعم هو في كل العلوم هكذا ولكن خاصة في علم الحديث علم الحديث علم, الحديث علم لا يتوقف عند الناحية النظرية بل الناحية النظرية قد يستفيدها المرء في عام أو عامين أو أقل من ذلك لكن الناحية العملية هذه الناحية العملية لا يكتسب الإنسان فيها المهارة والمعرفة إلا بطول الزمان وبكثرة التمرن والتمرس والنظر في الأحاديث والاطلاع والإطلاع من كلام العلماء بالرجوع إلى كتبهم فكلما رجعت إلى كتب المتقدمين فكانت لك النظرات في كتبهم كعلل أبي حاتم كأسئلة تلاميذ أحمد لأحمد ككلام ابن معين كالنظر في صنيع البخاري كالربط بين صنيعهم وكلام الشراح من المتاخرين ثم تنفيذ ذلك وتطبيقه في الناحيات العملية فإذا ما قمت ببحث النصوص الحديثية أو ما يسمى في زماننا بالتحقيق بحكمك على هذه الأحاديث وبالنظر في احكامك وموافقة ودرجة هذه الأحكام بالنسبة لأحكام المتقدمين وبعدك عن احكامهم أو قربك من أحكامهم وتكتسب مهارة في عدة حديث عشرين حديثا وبعد ذلك في مائة حديث في ألف حديث في ألفين حديث كلما قطعت شوطا كلما اكتسبت مهارة ومعرفة ولذا كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند أن يعارض يعارضه بعض التلاميذ يقولون يعني صنيعك في الحديث الفلاني يختلف عن كلامك في كتابك كذا أو في الكلام الذي ذكرت في الشريط الفلاني يقول هذا مما اكتسبته من طول الزمان من خلال تلك الفترة من كثرة الممارسة من كثرة الممارسة ولذلك أنت تجد أن القواعد الحديثية ليست بالقليلة ليست قليلة نحن الآن مثلا في علا للدار قطني تجد كل حديث كأنه مثابة طريقة جديدة اليوم تقدم الوصل على الإرسال في عفوا في مثال تقدم الوصل على الإرسال في مثال آخر تقدم الإرسال على الوصل في مثال آخر تقدم الرفع الوقف وفي مثال آخر تقدم الوقف على الرفع في مثال آخر تقر تلك الزيادة وتعتبرها من زيادات الثقات في مثال آخر ترى تلك الزيادة شاذة في مثال وهكذا تعد هذا من المتصل في مزيد الأسانين وتعد هذا من الزيادات الشاذة هذه الرواية قدمتها لكون هذا الروم من الملازمين وهذه الرواية عللتها لكون قد يعني صلك مسلك الجادة هذه المسائل مع طول الممارسة يكون لك النظرة يكون لك النظرة التي من خلالها تستطيع أن تحكم إذن فالأمر يحتاج إلى طول فهنا قدم بعضهم رواية الربيع عن الشافعي لأن الربيع كان ملازما للشافعي فقدم لملازمته وإتقانه وعمل متخصص في حديث الشافعي متخصص في روايات الشافعي فلا شك ولا ريب أنه مقدم في ذلك نعم. ايوه طول الملازمة يشفع في أشياء كثيرة هم ذكروا مسألة المدلس وضربوا لذلك اخونا اسلام يسأل هل طول الملازمة يشفع كذلك للمدلس ما إن روى معنعنا عن شيخه أقول نعم وليس على الإطلاق ذكروا هذا في رواية عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في روايته عن عطاء في روايته عن عطاء وذلك في قضية إدراك الركع بالركوع في أثر ابن الزبير عند أن قام على المنبر فقال إذا دخل أحدكم والإمام يكون راكعا فليركع خلف الصف ثم ليدخل الصف فإنها السنة أو بهذا المعنى فكان ذلك من بعض الروايات من رواية عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مدلس معروف بالتدليس تدليس بن جريج ولكن حمل العلماء ما رواه عن عطاء بالعنعنة مجرى وحملوه على تصريح بالسماء قالوا لأنه مع ملازمته لابن لعطاء قيل لازمه سبع سنوات وقيل أكثر من ذلك عفوا عشرين سنة لازمه عشرين سنة وقيل سبعة عشر عاما فهذه الملازمة الطويلة افترضنا أنه قد روى عن واسطة قد روى عن واسطة فالواسطه هنا إما أن يروي عن عطاء ما قد سمعه من عطاء فلا يضر وإما أن يكون ليس ثابتاً عن عطاء فلكوننا نشك في رواية هذا الواسطة وأن المدلس قد يكون قد روى عن واسطه فنتوقف في رواياته إذا ما روى بالعنان الاحتمال أن يكون هناك واسطه طيب لو احتمنا ان ابن جريج قد روى عن واسطة وابن جريج من الملازمين لعطاء ومعنى لازمه عشرين عاما يعني المفترض قد سمع تلك الروايه عده مرات مش ممكن يكون عطاء بس تحدث بالروادي مره واحده مره واحده محتمل انه قد سمع ذلك او يعلم ثبوت ذلك عنه عن عطاء إذن فاحتمالية أن يكون الواسطة قد كذب أو دل أو أخطأ في ذلك بعيدة، وقد نص على ذلك المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل والعلامة الشيخ محمد بن ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى عليه، كما في السلسلة الصحيحة في الكلام على هذا الأثر، الكلام على هذا الاثر نعم. قوله قلت عنه أحمد ينازع فيه أيضا بمثل ما تقدم في حق الشافعي سواء أي ان أن أحمد أجل عن الشافعي وأثبت في حديثاته لكن غيره أثبت منه في حديث الشافعي اعتبار زيادته عليه في طول الممارسة كالربيع مثلا إذن انظر طول الممارسة زيادة في التثبت طول الممارسة يعني وجه من وجوه الترجيح فتستفيد أنت من ذلك أنه إذا ما تعارض ثقتان عن شيخ وأردت ان ترجح بينهما وكان من الأثبات فيه فلتنظر عند ذلك في أطولهما ممارسة في أطولهما ملازمة فمن لازمه أطول من الآخر قدم. ولذلك أيضا من أنواع التقديم مثلا في الزهري أو في المشايخ عامه الكبار المتقدمين كالزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله فتجد أنهم يقسمون تلاميذ الزهري إلى خمسة أقسام وطبقات الطبقة الأولى طبقة المتقنين الملازمين الملازمين فتجد انك تلازم ما بين الاتقان وماذا الملازمه اتقان ما بين الاقتران ما بين الاتقان والملازمه الملازمه يلزم من الاتقان والاتقان لا يكون الا بملازمته ولذا اذا ما اردت ان تسال شيخا او ان تتعرف على احوال شيخ اخبار شيخ تتثبت في فتوى شيخ في اتجاهه في كذا فانك تعمد مباشره الى اطول التلاميذ ملازمته ده الغالب يعني في بعض الناس بيلازم ومش ده هو الأصل لكن بعض الناس بيلازم تمام عشر سنين خمستاشر سنه واضح ويمكن ما فيش اسم شيخه ايه يعني تساله عن اسم شيخه ما يعرفش واضح ده موضوع ثاني يعني ده وجد في زماننا النهارد ما كانش عند العلماء نعم قال شيخنا في ذلك لا من من القائل قال شيخنا بالقيني حجر, حجر قال شيخنا في ذلك لفائدة فيه وهو حسن بالنسبة إلى عن مثل ذلك ولكن وان كنا نمنع الاقدام على الجسم. بأن سندا أصح الأسانين فله عند فائدة جليلة تدخل في الترجيح وهي أن استفدنا من مجموع أقوالهم أن غير ما حكموا بأصحيته مرجوح بالنسبة إليه ولم يخالفهم غيرهم فصارت مرجوحية ما سكت عنه اجماعا فإذا وجدنا حديثا قال أحد من تكلم في ذلك انه أصح الاسانيد يخالفه حديث لم يقل أحد إنه أصح رجحنا الأولى لأن الكل اتفق على كون الثاني مرجوحا بالنسبة إلى مجموع أقوالهم ويرجح ما قال إثنان منهم إنه أصح على ما قال فيه ذلك واحد رتبته لا تساوي رتبتهما غطبته لا تساوي غطبتهما في النقد والإبقان نعم يعني ابن الصلاح رأى إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض يرى ابن الصلاح الإمساك أولى والخوض في ذلك مما لا ينبني عليه كبير طائل وفائدة لكن قد خاض في ذلك العلماء ولأن العلماء قد تكلموا في ذلك فلا يجدر أن نقول أن ذلك لا فائدة منه لأن العلماء لا يتكلمون أبدا بما يخلو من فائدة أو بعدي من النفع والفائدة الذي جعل البخاري يقول أصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر والذي جعل مالك أحمد يصف أسانيد بأن أصح الأسانيد وابن معين وغيرهم من العلماء ما خاض في ذلك بدون فائدة هناك فائدة والفائدة في ذلك فائدة ترجيحية فيقدم عند التعارض الإسناد الذي وصف بهذا الوصف على الإسناد الذي لم يوصف بذلك وليس معنى ذلك أن الإسناد الذي لم يوصف بأنه من أصح الأسانيد أنه ضعيف لكن هو بالنسبة إلى الإسناد الموصوف بهذا الوصف أقل منه في الصحة، فإذا ما عارض قدم الموصوف بأنه أصح الأسانيد على من لم يوصف بذلك، وقدر هذا الوصف ومكانة هذا الوصف تؤخذ من مكانة الواصف، فيسناد يقول فيه أحمد أنه أصح الأسانيد هذا الوصف وهذا المدح أقوى بكثير مما لو جاء من غير أحمد كأن يأتي ذلك مثلا من ابن حبان أو يأتي هذا مثلا من العقيلي أو أن يأتي إذن كما أن العبارة يكون لها قوة بلفظها تكون وتكتسب قوة كذلك من قائلها فبمقدار القائل تكتسب العبارة القوة فأنت انظر إذا ما مدحتك أنا وقلت ما شاء الله أنت رجل مجد أو طالب مستفيد هذا القدر من المدح انظر إليه فيما إذا انقال ذلك لك الألباني أو قال لك ذلك أحد المشايخ الكبار فإنك ترى أن ذاك المدح اعلى بكثير لماذا؟ لأن قوة العبارة تأخذ كذلك من قوة قائلها من قوة قائلها فإذا ما قال في الرجل أحد النقاد وليكن الضار قطني قال فيه ثقة فقول الضار قطني فيه ثقة ليس كقول البخاري فيه ثقة ليس كقول أحمد هذا أعلى بكثير إذا ما قال مثلا ابن شاهين في الراوي لم أرى مثله فهذا ليس كما ان قال تلك العبارة البخاري لم أرى مثله البخاري الذي طاف ورأى كبار القوم وأئمة الحفاظ وأئمة المحدثين فإذا قال لم أرى مثله إذن هذا إمام الدنيا، هذا إمام الدنيا. نعم. هذا قلناه في بداية الدرس. وردت وردت عن البخاري، وجاء ذلك نقل ذلك العلائي، نقل ذلك السيوط في تدريب الراوي، تمام. وقال هذا الحديث اصح حديث يحمل على الاسناد يحمل على الإسناد نعم واذا حمل ذلك فيحمل على التقييد كذلك صح الاحاديث عن ابن عمر لكن أن يطلق ذلك فلا يتاتى محال نعم ووقع لنا بهذه الترجمه حديث واحد الترجمه هنا تطلق على الاسناد تطلق على الاسناد ويعني بهذا اللي هو حديث أحمد عن الشافعي عن, أحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر هناك أحاديث وإن كانت هذه قليلة لكن هناك أحاديث مما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم. قاله أربعة أحاديث أخرجها البخاري في أربعة مواطع وأخرجها مسلم من حديث مالك إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر وقوله وجزم ابن حنبل بالزهر عن سالم اي عن ابيه البري وقيل زين العابدين عن ابي عن جده وابن شهاب عنه ابي اوفا ابن سيرينا عن السلماني عنه او الاعمش عن تشاني الناخعي عن ابن قيس عبقمه عن ابن مسعود ولما عنممه وجزم ابن حنبل بالزهر ربما اشعر لفظ جزم لأن غير أحمد تردد فيه فلو قال وذهب ابن حنبل للزهري كان أولى وقال صاحبنا العلامة أبو القاسم ويري، بل يقول إسحاق مع أحمد قال الزهري فينبه على قول إسحاق من غير زيادة في الأبيات نعم لأن قال هنا وجزم ابن حنبل بالزهري يشعر بالفعل أن هذا الجزم يعارضه غيره فهناك لم يجزم بذلك بأن رواية الزهري رحمه الله عن سالم عن أبيه عن ابن عمر من أصح الأسانيد من طريق سالم من طريق سالم وإلا فقد جاء كما سمعت أن من أصحها ما جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر لكن ويقول هنا بل يقول إسحاق مع احمد قال الزهري فينبع على قول إسحاق يعني لم يكن فقط الذي جزم بذلك ابن حنبل بل شاركه إسحاق بن راهوي نعم قوله عن زين العابدين إلى آخره لو قال وهو علي عن ابيه الحسين إلى آخره وأسقط لفظ الحسين بعد علي كان أولى من حيث أن المبتدئة ومن في حكمه ربنا ظن أن الضمير في أبيه يعود على أقرار مذكور وهو الحسين فيزيد على ظنه النسب النسب واحدا ويصر هكذا علي بن الحسين لبن الحسين مرتين نعم وصل الشيء قوله هذا الباب سهل يعني نريد ننتهي من قضية صح الأسانيد لأنه يعني انتهت الحكم فيها. قوله وروي أيضا عن أبي, عن أبي بكر بن أبي شيبة جزم في عبد الرزاق لأن الاسناد إليه صحيح ومرض في هذا لأن الاسناد إليه فيه رجل مبهم قوله بالحديث أهل الحديث يطلقون على السند وحده حديثا قوله إن, إن ضمير عنه يعود على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واضح عندما من له خبرة بالفن من حيث إن عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني المراضي الكوفي مشهور بالرواية عنه ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما غير الخبير فربما ظن ان الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن ابن سيرين تابعي وأن عبيدة راو علي مخضر أدرك الجاهلية أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وربما ظن أنه صحابي لكبر سنه وقدم أخباره قوله إلا أن ابن المديني قال أجوادها قال أجوادها إن قيل يكون الإسناد جيدا باعتبار اشتهار رواته بالعلم أو الصلاح أو نحو ذلك ومع ذلك فقد يكون غيرهم أطبط منهم وأحفظا ليس الأمر كذلك وإنما هذا تفنن في العبارة لا مغايرة بينهما عندما تتبع مواقع استعمالهم فهم إذا قالوا هذا حديث جيد أرادوا أنه قوي فلا يريدون الجودة إلا بمعنى أمر يرجع إلى الضبط وإن كان الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكته كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح بلا مريا كما في جامع الترمذي في الطب حديث جيد حسن فالوصف بجيد وإن كان أنزل رتبة من الوصف الصحيح فإن أفعل التفضيل منه مساوية لأقوى وأثبت ونحو ذلك وهو بمعنى أصح سواء كذا قال شيخنا وفيه نظر لا يخفى والله اعلم طيب هو هنا افاد المؤلف بعده فوائد من تلك الفوائد أن الاسناد الجيد يكون جيدا ويحكم عليه بذلك لاشتهار رواته بالضبط واشتهارهم كذلك بالحفظ وقد يطلق الإنسان بعض العبارات يريد في ذلك المغاية التفنن في العبارة فيقول هذا إسناد قوي جيد إلى آخره ولكن أفاد فائدة ثانية وهو أن هناك مرتبة بين الحسن لذاته وبين الصحيح فقد يعترضك اسناد ليس في الدرجة ليس في درجة الصحيح وليس كذلك عليه السلام في درجة الحسن لذاته بل هو أعلى يعني هو أقل من الصحيح لذاته وأعلى من الحسن كذلك لذاته ليس هنا مقصود الحسن الصحيح لغيره, لأن الصحيح لغيره والذي ياتي من عدة طرق حسان ولكن الإسناد الذي أمامك رجاله ليس بهؤلاء الثقات الذي يحكم على حديثهم بالصحة وليس كذلك في درجة أهل الصدق فقط الذين يحكم على حديثهم بالحسن بل هما أو هم بين الصحيح والحسن تلك المرتبة هي التي يقال فيها الجيد إذن فالجيد أعلى من الحسن وأقل من الصحيح كما نقل ذلك السيوطي ونقل هنا البقاعي عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولذلك قال فالوصف بجيد إن كان أنزل رتبة من الوصف بالصحيح فإن أفعال التفضيل منه مساوية لأقوى وأثبت هذا أمر آخر لكن الصحيح ما قاله الحافظ ابن حجر وهذا منقول من الحافظ دليل على استعمال دليل, دليل استعمال عند المحدثين فنستفيد تلك الفائدة أن مرتبة توجد بين الصحيح والحسن هي مرتبة الجيد نعم. قال تنبيه وكذلك لفظ ابن معين قال اجودها الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فكذا نقل نعم هذا إسناد ابن مسعود لعم سليمان بن مهران وإبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمه ابن وقاص الليثي عن عبد الله وهو المسعود مسعود وهذا الإسناد يعدوه كذلك من أصح الأسانيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم وكذا نقل الحاكم عن أحمد بصيغه أجود قال ابو وفي كتاب الحاكم قال إنسان ليحيى لما قال ذلك الأعمش مثل الزهري وقال برأت من الأعمش أن يكون مثل الزهري الزهري يرى العرض الإجازة وكان يعمل لبني أمية وذكر الأعمش فمدحه وقال فقير صبور مجاذب للسلطان وذكر علمه بالقرآن وورعه قال رجل نعم يعني هذا قال في كتاب الحاكم يعني لذلك معرفة علوم الحديث قال إنسان ليحيى لما قال ذلك الأعمش مثل الزهري فقال بريت من الأعمش أن يكون مثل الزهري الزهري يرى العرض عند أن ننظر في ذلك نرى أن يحيى رحمه الله رأى تفضيل الأعمش على الزهري بأمور لا ترجح من كفة الأعمش ولا تضع من شأن الزوري لأن الضابط عندنا في المفاضلة هنا في جانب الإتقان والحفظ والتثبت وما عرضه يحيى من جوانب هي لا تتعلق بما ذكرت الآن وإنما هي جوانب أخرى قال الزهري يرى العرض العرض لا يضع من شأن الراوي فقد كان الإمام مالك يرى العرض بل يقدمه على التحديث وهذا هو الشأن في أهل الحجاز أو عفوا هذا عند المدنيين والإجازة الإجازة كذلك مختلف فيها والراجح لا ضوابط وعمل العلماء بمقتضاها وكان يعمل لبني أمية والعمل لبني أمية أو العمل للسلطان إن لم يكن ذلك على حساب دين الإنسان وعدالته فلا شيء في ذلك إن كان ذلك من نصح وتوجيه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فلا يضر ذلك والزهري إمام من ائمه المحدثين إمام من أئمة المحدثين وذكر الأعمش فمدحه إذا هذا حط من شأن الزهري بما لا يقلل من شأنه ومدح للأعمش بما لا يدل على رفعته الأعمش نعم إمام إمام من الأئمة الأثبات المتقنين لكن ما عده يحيى من أسباب مدح لا يمدح بها الراوي قال فقير صبور وأي مدح في الفقر والصبر نعم لكن ليس هو المدح الذي تصح به الرواية أو تضعف به الرواية يضعف به الراوي أو يعدل به الراوي مجانب السلطان العلماء كان منهم المجانب وكان منهم المخالط كان منهم ال... الذي يمنع نفسه وكان منهم الذي يدخل على السلطان لأمر ولنهي وذكر علمه بالقرآن كان عالما بالقراءات وبالقرآن هذا في القرآن وذكر علمه وورعه وقال رجل منهم لم يعني أي الحاكم نعم قال أجود الأسانين شعبة عن قتادة عن البلمسيّم عن عامر الأخ أم سلمت عنها ومن ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة وفي جامع الترمذي في الطب هذا حديث جيد انتهى كلام البلقيني ملخصاً يعني ويريد أن يقول في النهاية أن استعمال لفظ الجيد ومرادف للصحيح فإذا ما قالوا حديث جيد أي كقولهم حديث صحيح لكن وإن سلمنا بذلك لا يعدل الإمام أو المصنف أو العالم عن قوله صحيح إلى جيد إلا لنكتة كما قال الحافظ ابن حجر كما قال الحافظ ابن حجر كلمة صحيح هذه كلمة عالية فلماذا يعدل ويقول جيد لابد أن يكون أيضا بينهما ماذا بينهما فرق فكلمة جيد اقل من صحيح اقل من صحيح نعم قال أقوال اخرى ذكرتها في الشرح الكبير جملتها مع مع مع ما هنا عشرة عشرة يقول عفوا هذا الكلام طبعا عن العراقي يقول هناك اقوال اخرى ذكرتها في الشرح الكبير معلوم ان له الشرح على الالفيه اللي هو التفصيلات تذكر لكن لو شرح آخر يقول هذا الشيخ ماير في الحاشية وذلك لأن الحافظ العراقي شرح الألفية في أول الأمر شرحا مبسوطا البسط توسع عرف بالشرح الكبير ثم رأى أنه كبير فشرع في شرح أخسر منه وهذا هو الشرح المسمى شرح التبصر والتذكرة وأشار في لحظ الالحاظ إلى انه كتب منه نحو من ستة كراريس أي الشرح الكبير وقد سبق للمصنف البقاعي في أول الكتاب أن الشرح الكبير لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة وصل فيها العراقي إلى الضعيف إذن عندما قال العراقي في الشرح الكبير تعلم أنه قد شرح في شرحين شرح الكبير ورأى أن هذا سيطول فاختصر هذا في. التبصرة والتذكره المطبوع بين أيديكم نعم فين هذا الكلام <تصفيق> ما هو مكتوب نسخة مضبوطة عن الجملة بيتها الدكتور باشر عواد في غرفة هذا حديث من غريب وأشار الدكتور باشر عواد في هذا المقال نسخ من النسخ الأبلدية اعتمادها في التحقيق على اللفظ الأول ولكنه أثبت اللفظ الثاني لادم يميز هذه هذه الفظة في نسخة رابعة وهكذا موافق وكذلك موافق موافق على حاضر رفض هذه أحاديث هذه المقال يا رجل الخامسة دينين، تمام؟ ومعلوم أن سنن الترمذي قد نبه على ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ما يقوله الترمذي عقب الاحاديث حديث حسن صحيح حسن غريب حسن جيد قد وقع في النسخ اختلاف كثير ويحتمل أن ذلك يعود إلى النسخ يعود إلى النسخ فسيجري على ذلك ما يجريه المحققون من ضوابط بالنظر إلى أثبت النسخ وأصحها وأكثرها فإذا كان في أكثر النسخ المخطوطة أو الخطية لفظ معين حديث حسن غريب اعتمد على ذلك اعتمد على ذلك نعم أما القول بأننا طيب وجدنا في ثلاث من النسخ حسن جيد وجدنا أن العراقي مثلا مثل هنا في الكتاب أو العراقي في تخريج حديث الإحياء قال حسن غريب فهل نستفيد من نقل العراقي للتصويب في النسخ الخطية أو يقدم ما نقله العراقي لا ما كتبه العراقي هو اعتمادا منه على نسخة أيضا تمام فيعد هذا لو فرضنا بمثابة نسخ تمام ما الاحتمال أنك لو رجعت أنت إلى نسخ الإحياء نفسها لو وجدت ممكن خلافا في إثبات هذا في الإحياء نفسه يكون ممكن أكثر النسخ على ما يوافق المطبوع في الترمذي، فالأصل العمل بما في النسخ، لكن قد يأخذ من هذا يعني قرين في شيء، تمام؟ تقوية ترجيح معين وجدت أن غالب النسخ على قولهم حديث حسن غريب. ومنما يدعم ذلك أنه قد نقل ذلك الحافظ ابن حجر ونقل ذلك فلان ونقل ذلك فلان إلى آخر لكن لا يعتمد على ذلك اعتمداً كليا نعم قوله أقوال أخر ذات أقوى شرح كبير جملة ومع ما هنا عشرة وقيل يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي هغيرة وقيل شعبة عن قتاده عن سعيد بن المسير عن عامر الأخي ام سلمته عن ام سلمته حكاها الحاكم حكاهما حكاهما الحاكم وفي المتصل والمنقطع للببطيجي قال الاحاديث الصحاح التي اجمع أهل الحديث على صحتها من جهه النقل فذكر بعض ما هنا ثم قال وقيل الزهري عن ابي سلمته عن أبي من رواية الأوزاعي وهشام ما لم يطع الاختلاف والامتراف وفي المحاسن قال أبو حاتم الرازي في حديث مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كأنها الدنانير ثم قال كأنك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أربعة وفي الشرح ستة وتمكن الزياده قوله في ترجمة الجار فيه متعلق بمحذوف وكذا في قوله لصحابي أي ولم من جعل هذا الحكم الكائن في ترجمة واحدة كائلة لصحابي واحد عاما لجميع الأسانيد فيقال مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد أي أسانيد الدنيا الواصله إلى جميع الصحابة بل ينبغي أن يخص هذا الحكمة في هذه الترجمة بأسانيد ذلك الصحابي فيقال مثلا في مالك عن نافع عن ابن عمر انه أصح الأسانيد الواصله إلى ابن عمر فلا يمنع حينئذ أن يكون إسناد يصل إلى أبي بكر رضي الله عنه مثلا وهو أصح منه مساو له هذا لما قال ولم من يعني لم القائلين بأن هذا الاسناد أصح الأسانيد على الإطلاق هذا يلام على هذا التعميم ولكن الصحيح التقييد بصحابي أو ببلد نعم قوله فنقول وبالله التوفيق هو من كلام الحاكم قوله أهل البيت اي أي إذا زدنا واحدا من أهل البيت على الاسناد المتقدم حتى لا يكون مخالفاً لعبد الرزاق الزهري عن زين العابدين لأن الزهري ليس من أهل البيت تنبيه اعلم أن هذا السند سقط منه واحد فإن محمدا والد جعفر وهو ابن زين العابدين علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فإن كان الضمير في جده يعود إلى قوله أبيه فيكون جده هو الحسين ومحمد لم يسمع منه فقد كان يوم قتل الحسين قتل الحسين فقد كان يوم قتل الحسين في عاشوراء سنة 61 في السنة الخامسة العمره وإن كان يعود على جعفر حتى يكون المراد بالجد زين العابدين فكذلك زين العابدين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلت ولعل الساقط عن أبيه بعد عن جده ويصير جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جده, عن جده جعفر زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه الحسين عن علي رضي الله عنه والله اعلم يعني هذا في قول وقيل زين العابدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه به قيل زين العابدين عن أبي قال هنا إن كان الضمير في جد يعود إلى قول أبي فيكون جد الحسين، وهذا في انقطاع لأن محمدا لم يسمع منه فإنه كذا وان قيل عن أبيه عن جده فيصير جعفر بن محمد عن ابيه محمد عن جده جعفر بن زين العابدين الى اخره يعني يكون هنا في سقط فقال هذا السقط هو من محمد والد جعفر هو ابن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني يكون من السقط الان وقيل زين العابدين عن ابيه اي نعم طيب قال تنبيه اعلم ان هذا السند سقط منه واحد فإن محمدا والد جعفر هو ابن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فان كان الضمير في جده يعود الى قوله ابي عن جده فيكون جده هو الحسين ومحمد لم يسمع منه اللي هو محمد والد جعفر ابن زين العابدين واضح يكون اسقط زين العابدين كيف يا اخوانا اكتب لنا الاسناد على الصبورة كذا حد يكتبه <تصفيق> من بداية كلمة بداية الصبورة محمد ابن زين العابدين عن زين العابدين علي بن الحسين عن الحسين ابن علي عن علي رضي الله تعالى عنه طيب ويقول الان وقيل زين العابدين عن ابيه تمام زين العابدين اللي هو علي ابن الحسين عن ابيه اللي هو الحسين بن علي تمام عن جده اللي هو علي ويقول تنبيع لما هذا السند سقط منه واحد فان محمدا والد جعفر هو ابن زين العابدين علي بن الحسين فان كان الضمير في جده يعود الى قوله ابي اللي هو جعفر فيكون جده هو الحسين ومحمد لم يسمع منه طب خلينا ايضا محمد فان محمد والد جعفر جعفر عن ابيه محمد جعفر عن خلاص عن محمد عن محمد أبي محمد تمام فيقول فإن كان الضمير في جد يعود إلى قول أبي فيكون جد هو الحسين ومحمد لم يسمع منه لو محمد بن زين العابدين لم يسمع من الحسين لأن أباه والواسطة هو وزين هو العابدين اللي هو علي بن الحسين فقد كان يوم قتل الحسين في عاشرة سنة 61 في السنة الخامسة من عمره وإن كان يعود على جعفر حتى يكون المراد بالجد زين العابدين جعفر عن زين العابدين لم يسمع من جده علي بن أبي طالب قلت ولعل السقط عن أبيه بعد عن جده وقيل زين العابدين عن أبي عن جده وقلت لعل السقط عن أبي بعد عن جده يعني وقيل زين العابدين عن أبي عن جده عن أبي قلت لعل السقط عن أبي بعد جده فيصير جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جده جعفر بن زين الع زعف زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبي الحسين عن علي رضي الله عنه فليحرر لغز الحاكم. بيبقى في إشكال نعم. طيب وصل إيش نحن؟ اه م. ما هو الاسناد صحيح احنا بنتكلم في الاسناد في الالفي يعني مع انو يقول ماذا وقيل زين العابدين زين العابدين علي بن حسين عن ابي الحسين أه؟ عن جده تمام لكن هو قالوا جدي ما هو الاسناد زين العابدين زين العابدين له اللي هو ابنه محمد بن زين العابدين فهو الضمير في جده هل هو جد زين العابدين أو جد تمام جعفر يراجع أيضا هذه المسألة لأنني أرى أن الموضوع مستقيم ليس فيه شيء أنت معك الألفية معك الشرح العراقي للسخاوي حسب. ايوه او او No! Yeah. 제�ira فين؟ existing It wasай Emmanuel House of America Espero that the havent those tracks scriptures I also know it within a national world I can't balance Well during this video, I think There is ailling sign And I see you تمام عن الحسين اللي هو أبوه عن جده علي من طريق ابن شهاب عنه يعني ابن شهاب عن زين العابدين عن أبي عن جده لكن لعل العراق أورد اسنادا آخر من اللي هو من طريق إسناد إذا وصف بانه نص على الأسانيد من طريق جعفر عن أبي محمد ابن زين العابدين عن أبيه عن جده <تصفيق> تمام. محمد نعم بنزين لا محمد علي, زين علي زين بن زين علي بن الحسين. علي بن الحسين. علي, بن, الحسين علي بن, بن محمد. طيب. هو علي. قال وهو علي عن عن أبيه الحسين. الشيخ لا علي يا شيخ علي, حبيب علي حبيب انت حبيب عندك ماذا انت هنا يعني انت عاد من سعيدها من هنا علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب ابن واما محمد ابن زين العابدين بن جا... محمد محمد الباقر وقال هنا عن زين العابدين إلى آخره قال وهو علي عن أبيه الحسين وأسقط لفظ الحسين بعد علي وإسقاط لفظ الحسين بعد علي كان أولى من حيث المبتدى إلى آخره لكن نحن على الألفية الكلام مستقيم لأن هذا اسناد آخر هذا اسناد آخر من طريق الزهري تمام وأما العراقي فلا انت ما فيش معك التبصره ماشي يا محمد لو لفظ التبصرة التبصرة أورد إسناداً آخر العراقي وكان فيه الضمائر هنا اختلفت فهو الكلام الذي علق عليه من العراق البقاعي رحمه الله تعالى إلى هنا شاء الله ناخذ في العلل كذا مثال أو مثالين ثم نصلي.